ضحك، ضحك. علاما ضحك، ضحك. لا على الصراط مررتم ولا إلى الجنة تأخذون ولا من النار تنجون وتضحكون. طبهم يأكل ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تنهب من غيظ ومن غضب على العصات ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك يا عبد على مهل ترى فيه حرفا غير ما كان فلما قرأت ولم تنكر القراءته، وأفررت إقرارا من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل امضوا وهي ملائكتي وامضوا بعبد اضرا الى النار اضجانها اضجانها اضجانها الله لا يستر حسابنا ويم من كتابنا وقد المغازيننا تستغنا عن النار ادخلنا الجنة يا عزيز يا غفار قال سبحانه وكل إنسان قلتم له في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كما بنفسك اليوم عليك حسيبا فتخيل نفسك إذا فطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس القلائق أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ استعد للوقوف بين يدي الله هلما إلى الأرض على الله وقد وكلت الملائكة باخذك، تقربتك إلى الله لا يمنعها اشتباه الأسماء باسم أبيك إذا عرفت أنك المراد بالدعاء وإذا قرع النداء قلبك فأعلمك أنك المطلوب فارتعدت فرائسك واضربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف فين يديه إليك أبصارهم وأنت في أيدي الملائكة. قد قلبك واشتد رعبك بعلمك أين يرادبك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ستسأل عن كل صلاة تخلبت عنها وهل حفظت الصرم والذكاه هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودافعت عن أعراض المسلمين ستسأل عن حقوق وواجبات وأوامر ومنهيات فمنهم من يحاسب حساباً يسير فينقلب إلى أهله مسرورا ومنهم من يحاسب حساباً عسيرا ويدعو ثبورا ويذع ثبورا حاسبوا أمفسكم إباد الله حاسبوا أمفسكم عباد الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه ويغططها ويقول أنا الملك أنا الملك فتأمل حال العصاة والمجرمين في ذلك اليوم يوم يشتد غضب الجبار جل في وقالوا لجلودهم لماذا شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله أنا الله أنا الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلطكم أول مرة وإليه ترجعون فما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أمصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار لهم وَلَهُمْ وَايَسْتَعْتِبُهُمْ مَاقِمٌ مِنَ الْمَعْتَبِ يَطْلُبُونَ رِضَا رَبِّهِم فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ تَجَابُهُمْ عِبَادَ اللَّهِ حَاسِبُ أَنْفُسَكُمْ عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّأَمَّلِ عِبْدَ اللَّهِ مَنْقِبَكَ غَدًا من يدي العزيز القفار والله إنها ساعة لا يخفى على الموقنين رهبتها ولا على المتقين شدتها اللهم يسر حسابنا ويم كتابنا وتقل مغازيننا سحسحنا عن النار أدخلنا الجنة يا عزيز يا غفار ما ألد الحياة وما أجملها